أحل لكم صيد البحر وطعاموا متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعمة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي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 وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنَا حِينَ يُلَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَعَلَهَا قَوْمٌ من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 الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون